الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وصبحنا الله وبحمده بكرة واصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكره واصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا